ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم ا ر ج ا ل ا ك ث ي ر ا ونساء وتق ا و الله ا الذي ت س ا ء ل و ن به والأرحام إن الله كان عليكم ر ق ب ا يا أيها الذين آمنوا ا تقوا الله وقولوا قولا س د ي د ا يصلح لكم أمالكم ويغفر لكم ذنوبكم و م ن ي ط ت ُ ا ل ل ه و ر س و ل ه ف ق د ف ا ز ف و ز َ ن َ ا م َ ا أ ب ع د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 ما تؤن لآتي وما أنتم ب م ج ز ي ن أيها الأخوة الأحباب وقفات مع سورة الكهف هذا نوان ل ق ا ئ ن ا معكم في هذه الساعة. وأسأل الله عز وجل لا يجري على ا ل س ن ة لنا لا ما يرضيه ت سبحانه وتعالى وأن يجعل مالنا خالصة لوجهه الكريم الله عز وجل افتتح هذه الصورة الكريمة بقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل لهم وجة ي م ل ي ن ث ر بأس شديدا إلا دونه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر ا حسنا ما كثين فيه أ ب د ا ويُنذر الذين قالوا ت خ ذ الله و ل د ا ما له به من أعلم ولا ل آ ب ا ئ ه م كبرت كلمة تخرج من أفواههم إ ي يقولون إلا ك ذ ب ا ف ل ع ل ك ب ا خ ن ن ف س ك ع ل ى آ ث ا ر ه م م ن ل م ي ؤ م ن و ا ب ه ذ ا ا ل ح د ي ث أ س ف َ ا ن ج ع ن م ا ع ل ى ا ل أ ر ض ز ي ن ة ل ه ا ل ن ب ل و ه م أ ي ه م أ ح س ن ع م ل ا و إ ن ل َ ج َ ا َ عِلُونَ مَا عَلَيْهَا ص َ ع ِ ي د ا ج ُ ر ُ ز ا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا ع َ ج َ ب ا إِذْ أ َ و َ ل ف ِ ت ْ ي َ ة إلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا ف ق ل رَبَّنَا آ ت ن َ ا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهِيَ ل َ ن َ مِنْ م ِ ن َ ا ر َ ش َ د ا إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ا ت أيها الأخوة الأحباب للصورة ف ض ا ئ ل عظيمة وهذه هي الوقفة الأولى مع هذه الصورة فلقد ثبت في الصحيح وغيرهما من حديث الباري ض الله عنه قال بينما رجل يقرأ س و ر ة الكهف وعنده دابة, دابة في بيته مربوطة، فجعلت تجول, تجول أي كأنها تفزع، تتحرك منة ويسرة، فجعلت تزول،, تزول فجعلت, فجعلت تجول. قال فإذا ضبابة أو سحابة قد تغشتني فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ ل ا ن ف إ ن ه ا ا ل س ك ي ن َ ة ن ز ل ت ل ل ق ر آ ن ِ أو إ ن ه ا ا ل س ك ي ن َ ة ت ن ز ل ع ن د ا ل ق ر آ ن فهو يقرأ هذه الصورة والدابة مربوطة جعلت تجول تتحرك ما ترى من الملائكة التي تتنزل عند ذكر الله عز وجل والرجل رأى هذه السحابة أو هذه الضبابه ت غ ش ه ووجد برد ذلك في قلبه ووجد ارتياحا و ا ط م ئ ن ا ن ا في قلبه. لما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزل عند القرآن ولهذا شاهد من حديثه ب ي ه ر ي ر ه رضي الله عنه في حديث طويل. فيه ومجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملاكه ئ وذكرهم الله عز وجل عنده وثبت أيضا في صحيح مسلم وعند أبي داود والنسائي وغيرهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول س و ر ة الكهف عصمة من الدجال فضيلة عظيمة لهذه الصورة عشر آيات. من حفظ عشر آيات من صورة الكهف عصمة من الدجال، وأنت تعرف الدجال إنه من علامات الساعة الكبرى يأتي بفتن عظيمة، بفتن عظيمة يجعله الله عز وجل ب ت ل ا ء للناس. فمنهم من يؤمن به ومنهم من يكفر به ومكتوب بين عينيه كافر لا يقرأها إلا كل مؤمن صادق لكن الله عز وجل جعل فضيلة للمسلم وللمؤمن الصادق الذي إذا حفظ عشر آيات من س و ر ة الكه ف يعصمه الله عز وجل من هذه الفتنة الكبرى. وثبت أيضا في م س ن د الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه والحديث في س ن ن سعيد بن منصور رحمه الله. وهذا بسند حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كان له نور من مقامه أي من مكانه إلى البيت العتيق هذا ورد بسند حسن وهناك, وهناك فضائل, فضائل في قراءة س و ر ة الكه كثيره لكن سندها ضعيف, ضعيف فأحس فأحسن ما قيل أورد في أورد هذا, هذا السند, السند من ح د ي ث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من قرأ سورة الكهف الجمعة كان له نور من مكانه إلى البيت العتيق أي إلى بيت الله الحرام. فضائل كثيرة, كثيرة. ينبغي للمسلم المسلم المسلم أن يحرص على قراءة هذه الصورة, الصورة وأن يحفظ, يحفظ العشر آيات, آيات من أولها وإن كان وإن ثبت أيضاً, أيضا في حديث في حديث في, حديث في, صحيح, في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ العشر آيات, آيات من أواخر صورة الكه عصمة الدجال وأيما كان الأمر فلها فضائن عظيمة ينبغي للمسلم ألا يحرم نفسه من الخير ا ن قراءة هذه الصورة وحفظ بعض آياتها أيها ا ل إ خ و ة الأحباب استفتح الله عز وجل هذه الصورة الكريمة بقوله الحمد لله فالله عز وجل هو المحمود في السماوات والأرض, والأرض والله عز وجل ي ث ن ي على نفسه بما هو أهله سبحانه و ت ع ا ل ى فهو أهل للثناء وأهل للحمد وأهل للشكر وأهل للعبادة وهو أهل التقوى, التقوى وأهل المغفرة, المغفرة سبحانه تعالى فهو المحمود على جميع النعم التي أنعم النعم بها على خلقه, على خلقه مما, مما, مما هيأ لهم في أجسادهم, أجسادهم وفي أعضاهم هيأها لعبادته سبحانه وتعالى وتعالى و م ما أ غ ذ ق عليهم من الخيرات من نعمه التي لا تحصى ولا تعد ت ت ر ا د ف على عباده ليل نهار وإن تعد نعمة الله لا تحصوها فمهما فعل العباد من ع ب ا د ا ت من أجل أن يؤدوا حقا أو شكر نعمة واحدة من هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على عباده فلا يستطيعون أبداً فإن نعمه الجزيلة لا يوفيها طاعات ولا يوفيها قروبات فمهما فعل العباد فهم د ا ئ م ا في عوز. وفي حاجة, حاجة إلى ربهم إلى رب تبارك وتعالى بل هم لا, بل يستطيعون لا يستطيعون أن يؤدوا, أن يؤدوا كما, قل كما قل حق, حق, حق شكر إعمة واحدة, واحدة من هذه النعم, من هذه النعم. ويشهد, ويشهد لذلك, لذلك, لذلك ما ثبت في مستدرك في الحاكم ب س ن د ضعفه بعض أهل العلم. العلم. العلم وإن كان, وإن كان حسنه سنة الحاكم سنة وغيره لكن للأمانة العلمية فسنده ضعيف نرجلا عبد الله عز وجل في جزيرة س ت م ا ء عام في أصل جبل انقطع للعبادة للسجود والعبادة ليل نهار أخرج الله عز وجل له عينا عذب ت ب د في أصل الجبل يتوضأ منها ويشرب ويغتسل ويعبد الله عز وجل وأخرج الله عز وجل له في أصل الجبل شجرة الرمان تخرج له كل يوم رمانه يأكل منها تكفيه نهار ولا تنقطع ولا م ر واحدة في العام بقدرته سبحانه وتعالى فكأنها من ثمار الجنة التي يجعلها الله عز وجل ل ع ب ا د في الآخرة كما قال وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة أبدا فهي متواصلة في طوال العام يأكل منها ويعبد الله عز وجل ثم كان يدعو الله أن يقبضه وهو ساجد، يقبضه وهو ساجد، فاستجاب الله عز وجل له. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ا نرى في التنزيل. جبريل, جبريل عليه السلام, عليه السلام يقول, يقول الله عز وجل يوقف عبد ه يوم القيامة بين يديه ليحاسبه فبعدما يحاسبه فيقول لملائكته يا ملائكتي أدخل عبدي الجنة برحمته فيقف العبد في ذهول عباده, عبادة ستمائة, ستمائة, عام. ستمائة عام ما فعل معصية أبداً, أبدا في ذكر تائم فقال برحمتك يا رب بل أدخل الجنة بعمل وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون أدخلوا, أدخلوا. أدخل الجنة بعمل فيقول الرب تبارك وتعالى م ق ا ي س عمل عبدي بنعمي عليه فتات المقايسة وتات الموازنة فيأتون بالنعم الكثيرة التي أنعم الله عز وجل بها على هذا العبد لا تحصى ولا تعد فأتوا بنعمة واحدة وهي نعمة البصر فوضعت في كفة ووضعت عبادة ست م ا ئ عام في كفه، فرجحت نعمة البصر على نعمة العبادة. رسب الرجل في الامتحان، فقال الله عز وجل: أدخن عبد النار بعدل، ي فلما جاء به ليقتادوه إلى جهنم والعياذ بالله، قال أي رب؟ بل أدخلني الجنة برحمتك، فيقول الرب تبارك وتعالى أدخل ع ب د الجنة برحمتي، فيقول أدخل الجنة برحمتي، فإنك كنت نعم العبد، فإنك كنت نعم العبد. سبحان الله. سبحان من كثرت فضائله وكثرت نعمائه على عباده وهو يحب الشاكرين ويحب ا ل ت و ا ب ي ن المتطهرين كم من نعم مترادفة علينا ح ا و ل ت تعمل أو تدير مقياسة بين نعم الله عز وجل علي وبين عبادتك هل حاول حاولت مرة تقايس هذه النعم لترى نفسك ومكانتك ومكانت عبادتك من الله عز وجل ومن نعمه فمهما فعلت من قربات وطاعات فالله عز وجل سبحانه وتعالى لا تستطيع أبدا أن تكافئ ولا لنعمة واحدة وهذا يجعل العبد فقير منكسر خاشع خاضع القلب مستكين الجوارح بل هذا يحده و إلى طاعته و ي س ت ح ا ل عبد من نفسه أن يقترف معصية له، فضل عن أن يتعد حد من حدوده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فالشكر له موصول. والحمد أ ه م من ا ل ش ُّ و ي ق و ل أهل اللغة أتى ب ا ل ح م د بالالف واللام التي تفيد الاستغراق فهو المحمود على جميع النعم فهو الذي ينبغي أن تستغرق الحمد له على كل نعمائه لا على أن تشكره على نعمة و ت غ ف ا ل نعم كثيرة مما أنعمها عليك و ع ل ي بل وعلى الناس جميعهم سبحانه و تعالى فمن بين هذه النعم أنه أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لم يجعل له ا ن حرافا بل كتابا مستقيما يحدي إلى الرشد ي ه د ي إ ل ى ا ل خ ي ر ي ه د ي إ ل ى ا ل ح ق ي ه د ي إ ل ى ا ل ط ر ي ق ا ل م س ت ق ي م ذ ل ك م ك ت ا ب ر ب ن ا ج ل و ع ل ا و ك م ا ث ب ت م و ق و ف ا ع ل ى ع ل ي بن أ ب ي ط ا ل ب ر ض ي ا ل ل ه ع ن ه و َ إ ن ك ا ن بعضهم يرفعه النبي صلى عليه الله عليه وسلم, عليه وسلم، لكن الصحيح أن الكلام موقوف على ع ل ي رضي الله عنه, الله, عنه الله عنه. ما ذكر له, له كتاب الله عز وجل قال ذلكم كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهز. من تركه من جبال قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أ ض ل ه الله هو الصراط المستقيم وهو الذكر الحكيم هو الذي لا تزيغ به الألسنة هو الذي لا تزيغ به ا ل أ ح و ا ء ولا تلبس به الألسنة ولا يخلق أيلا ي ب ل ى عن كثرة الرد هو الذي أ ي عن كثرة الترداد كما قال, كما قال الشاطبي وتر تر ترداده يزداد فيه ملا ولا, ولا يخلق عن كثرة الرد, عن كثرة الرد هو الذي هو لم الذي تنتهي الجن إذا سمعته أن قال و ا إن سمعنا قرآنا, قرآنا عجب ا يهدي, يهدي إلى الرشد فأمننا به بيه. ولن نشرك بربنا بيه. أحدا من قال, قال به صدق. صدق ومن حكم به عدل. عدل ومن عمل, عدل. عدل. ومن عمل عدل به أجر. أجر. أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم ذلكم كتاب ربنا جل وعلا ي ه د ي إلى الرشد ي ه د ي إلى الحق فالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بل يرشد إلى كل استقامة وإلى كل اعتدال والله عز وجل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أول آية ب ل ف ظ ة العبودية. وهي أجمل وصف للعب أجمل شيء تذكر به أن تكون عبدا لله عز وجل ليس عبدا ل ه و ا ك ليس عبدا لدنيا ليس عبدا لمال ليس عبدا لزوجة ليس عبدا لفلان ليس عبدا ل لي ص ن من ليس ع ب د ا لفكر ليس ع ب د ا ل ه و ى إنما عبودية لله عز وجل أشرف مقام أشرف مقام يذكر المرء به وهذا المقام ذكره رب العزة جل وعلا في أكثر من موضع في كتابه ففي هذا الموضع قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أي القرآن ولم يجعل له عوجا وفي قصة الإسراء وحادث الإسراء قال سبحانه س ب ح ا ن الذي أسرى بعبده لم يقل بمحمد صلى الله عليه وسلم إنما قال بعبده فهو أشرف مقام كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد الله ورسوله سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بركنا حوله نريه من آياتنا وقال سبحانه في آية أخرى تبارك الذي نزل الفرقان على ب د ليكون للعالمين نذيرا، بل قال سبحانه، وأنه لما قام عبد الله يدعو، كاد يكونون عليه ل ب د ا في أكثر من موضع وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف، وهذا أعظم وصف يوصف به العبد، وهو مقام العبودية. وهو ألا يفتقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث ن ح ك اختصار العبودي ألا يفتقدك الله حيث أمرك فالعبادة أوامر ونواهي وحدود ع ب ا د ألا يفتقدك الله حيث أمرك،, حيث أمرك. فكأنك, فكأنك تقف أكيد. مع أوامره, أوامره. أوامره. أوامره في كل وقت, في كل وقت في كل في كل حين حين وفي كل حين وفي كل مكان, كل مكان كل وفي كل زمان،, زمان فأنت, فأنت عبد لله, لله عز وجل في بيتك عبد, عبد لله. لله في مخرجك في وفي مدخلك عبد لله في طريقك في ذهابك في عملك في تعاملاتك في كل أمورك. فأنت عبد لله عز وجل ألا يفتقدك الله حيث أمرك ولا يجدك حيث نهاك نهاك عن نواهي و ب ي ن لك أمورا ينبغي ألا تقتربها وحدودا لا تتعداها فلا ت ق ت ر ف هذا حتى تتمثل بمقام العبودية يقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسك ومحياي, ومحياي ومماتي لله رب العالمين فأنت عبد لله عز وجل في كل وقت الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن أي ينذر المخالفين ينذر الذين خالفوا مقام العبودية، فافتقدهم الله عز وجل حيث أمرهم، ووجدهم حيث نهاهم، لينذر بأسا شديدا، وليس البأس في الآخرة فقط، إنما البأس قد يكون في الدنيا قبل الآخرة، والذي لا إله غيره. ولو حصل كلوز السماوات والأرض تجده في هذا البؤس وفي هذا الشقاء قال الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشق، ى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي، لم حشرتني أعمى، وقد كنت بصيرة. قال ك ذ ل ك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك ا ليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن ب آ ي ا ت ربه. ولا عذاب الآخرة الآخرة أشد و ل ا ع ذ ا ب ا ل آ خ ر ة أ ش د و أ ب ق ى أ ق و ل ق و ل ي ه ذ ا و ا س ت غ ف ر ا ل ل ه ا ل ل ه ذ ِ ي و ل َ الحمد لله رب العالمين على عقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين ا ش ه د أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وإشهد أن سيدنا وعظيمنا و ق ا ئ د ن ا وقدوتنا و م خ ر ج ن ا من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل و س ل م وزد وبارك عليه وعلى آ ل ه وأصحابه على من سلك طريقهم ونهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا تقو الله و ا ل ت ن ظ ر نفس ما قدمت لغد و ا ت ق ُ و ا ا ل ل ه إ ن ا ل ل ه خ ب ي ر ب م ا ت ع م ل و ن و ل ا ت ك و ن و ا ك َ ن ذ ِ ي ن َ س و س ا ل ل ه ف أ ن س ا ه م ْ أ َ ن ف ُ س َ ه م أ و ل ئ ا ك ه م ا ل ف ا س ق و ن ل ا ي س ت و ي أ ص ح ا ب ا ل ن ا ر و أ ص ح ا ب ُ ا ل ج ن َ أ ص ح ا ب ا ل ج ن َّ ة ِ ه م ا ل ف ا ئ ز و ن أ ي ه ا ا ل إ ِ خ و ة ا ل أ ح ب ا ب ا ل و ق ف ة ا ل ث ا ن ي ة في هذه الصورة مع سبب نزول هذه الصورة ذكر محمد ابن إسحاق الإمام محمد ابن إسحاق عليه رحمة الله في سبب نزول هذه الصورة من حديث أبباس أن رضي الله عنه قال قال أن قريشا أرسلت ا أن ضربن الحارث وعقبه ابن أبي م ع ي ذ إلى أحبار اليهود المدينة فقالوا لهما ا ذ ه ب و ا إلى أحبار اليهود وأحبار اليهود أي علماء اليهود الذين عندهم علم من الكتاب الأول. فقالوا, فقالوا لهما ا ذ ه ب ا إ ل ى أ ح ب ا ر ي ه و د ف ا س أ ل و ه م ع ن م ح م د ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م أ ه و ن ب ي م ر س ل أ م ه و ع ب د م ت ق و ل ع ل ى ر ب ه ف إ ن ه م أ ح ل ا ل ك ت ا ب ا ل أ و ل أ ن ز ل ع ل ي ه م ا ل ك ت ا ب و ع ن د ه م م ن ا ل ع ل م م ا ل ي س ع ن د ن ا ف َ ل ى ه ح ب يهود وسألوهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت أحبار يهود لهما، سلوا محمدا عن ثلاثة مسائل، فإن أجابكم فيها فهو نبي مرسل، وإن لم يجبكم. فهو عبد متقول على ر ب ه فأرو ا فيه رأيكم المسألة الأولى سلوه عن فتية ذهب و ا في الزمن الأول ماذا كان خبرهم فإنه كان خبرهم عجب والمسألة الثانية سلوه عن عبد طواف في البلاد بلغ المشرق والمغرب ماذا كان خبره و س ل و ه عن الروح فإن أجابكم في هذه المسائل فهو نبي م ر س ل فاتبعوه و إ ن لم ي ج ب ك م فهو متقول على ربه فأرو ا فيه رأيه فرجع إلى كفار قريش وقالوا لقد جئناكم بخبر الفصل في أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأخبروه م بما قيل لهم فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن هذه المسائل الثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأخبركم غدا ولم يستثثي أي لم ي ق ل إن شاء الله نسي صلى الله عليه وسلم أو زهل عن ذلك فحجب الوحي عنه خمسة عشر أو م ا وقريش تنتظر ما الذي يجيب به محمد صلى الله عليه وسلم فلما كانوا على رأسي هذه الخمسة عشر وقد مضت قالوا نحن الليلة على رأسي خمسة عشر ليلة وقال محمد إنه سيخبركم غدا وقد مدا وقد مضى خمسة عشر يوما وليلة ولم يخبرنا فأرجف و ا في ذلك ورم ورمى النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والبهتان والزور حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم، و ع ا ت ب ه ربه في ذلك فقال: لعلك باخ ع نفسك على آثائهم، إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفه. باخ ع نفسك أي م ه ل ك نفسك، وقاتل نفسك. و ي ر و ى في ذلك أنه, أنه لما جاءه جبريل, جبريل عليه السلام, السلام, بخبر السلام بخبر هذه ا ل ثلاث مسائل نزلت صورة الكهف فيها بيان, فيها بيان مسألتان, مسألتان فيها بيان مسألتين مسألتي المسألة الأولى هي قصة هي أصحاب, أصحاب الكهف فتية ذهبوا في الزمن الأول. ماذا كان خبرهم؟ فإنه كان خبرهم عجب، وكانت قصة أصحاب الكه ف التي سيكون لنا معها وقفاء، إن شاء الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. والمسألة الثانية في أواخر الصورة قصة ذي القرني. ويسألونك عن ذي القرنين قل س أ ت ل عليكم منه ذكر إلى آخر الآيات وإجابة المسألة الثانية في صورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلة جاءه جبريل عليه السلام بأمر ربه بخبر هذه المسائل بعد مضي خمسة عشر ي و م ا وليلة، فذكر القرطبي في تفسيره كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاتب جبريل عليه السلام على تأخره، وقد قال لقريش سأخبركم غ د ا فلم؟ يعني ي س ت ط ا ع إذ أنه لم يأتيه ا ل و ح ي إلا بعد مدة،, بعد مدة. فقال لمت أخرت عني حتى, حتى أرجفت, أرجفت قريش, قريش. ورموني قريش. بما رموني قريش. به، فقال له جبريل, له جبريل عليه السلام. عليه السلام. السلام. وما نتنزل إلا بأمر ربك لهما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك ن س ي ا ة والآية في صورة مريم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر قريش بهذه المسائل ورغم وضوح هذه المسائل إلا أنهم أنكروا عليه، ولم يؤمنوا به، ولم يصدقوه، بل ورموه بأشنع الألفاظ، ورموه بالكهانة والسحر كما تعلمون، ولنا وقفات مع ذلك أيها الأحبة، ولا أريد أن أطيل عليكم في هذا المقام، فأعلم أن هناك جنازة أعني. الكل يريد أن يحضر، وإن كان في الجعبة اليوم الكثير، لكنني بهذا القدر أكتفي وأرجو الكلام إلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أمنا ونصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق ح ق ا وارزقنا التباع، وأرنا الباطل ب ا ط ل ا وارزقنا جتنابه. اللهم جعلنا من الذين يسمعون فيعملون، ولا تجعل من الذين يسمعون ف ي ع ر ض و ن اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم والجمع الكريم ذنبا إلا غفرته. ولا سيئة إلا غفرتها، ولا كربا إلا فرجته، ولا ه م ا إلا نفدت، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته. ولا ت ا ئ ب ا إلا قبلت، ولا م س ت غ ف ر ا إلا غفرت ذمده، ولا د ع ا ء إلا أ ج ب ت ه ولا صاحب حاجة لك فيها رضًا، وننا فيها صلاح إلا قضيتها و ي س ر ط ه ا بجودك وفضلك يا رب العالمين. اللهم آتِ نفوسنا ت ق و ا ه ا و ز ك ه ا أنت خير من ز ك ا ه ا أنت وليها مولاه. اللهم اغفر لنا حزننا وجدنا وخطانا و ع ن د ن ا و ك ل ذ ل ك ع ن د ن ا و أ َ خ ت م ا ل ص ل ا ة